محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا تحدثنا أمس عن مسائل في يوم الشك وعن شروط الصيام ما حكم صيام يوم الشك مكروه مكروه صيام يوم الشك مكروه بش من نيام الاحتياط معنى الاحتياط كيف كيف يصوم احتياطا ما هو, اليوم... ما هو يوم الشك اليوم الذي يقبل ليله هو... هو... هي هو اليوم يعقب ليله الثلاثين شعبان بشرف يعني يوم الشك هو يوم 30 شعبان ولكن بشرط أن تكون الليلة التي سبقت ليلة, أيوة ذات, ذات, ليلة ذات غيم فإذا كانت صحواً نهر ثلاثين في شعبان ستسمى يوم الشك لك لماذا؟ لا، لا، لأنه ما لا نحن لماذا نقل الشك؟ لأنه كان الغيم فيحتمل أهود ميلان ولكن الغيم حال بيننا وبين رؤيته لأنه يسميه يوم الشك وإذا ك... لم يوجد غير والسماء وصحه وهذا لم يمكن وقيته وما رأيناه واصبحنا ثلاثون من شعبان نقول بأننا في شك نحن لا في شك نحن في يقيل أنه أنه الثلاثون من شعبان طيب من صام من قال من كان يعني نظر في التاسع والعشرين في ليلة الثلاثين من شعبان ونظره وتربصه لا وترقبه ولم يراه لوجود الغيم وقال أنا أصوم غدا فإن كان رمضان فبها نعمة وإن لم يكن رمضان في نزيده إلى رصيدنا من الأعمال الصالحة ما حكم هذا ها؟ يعني هل طيب إذا كان اليوم الذي أصبح صائما كان أول يوم من رمضان هل يحسب ذلك اليوم لا يحسب لماذا <تصفيق> النيه النيه اه النيه لم يجزي بالنيه طيب. فماذا عليه اولا يجب ان ذلك اليوم ثم يقضيه <تصفيق> اه حتى قال في نفسه لما جاء مثلا ووجد احدكم وعلم هذا الاحد ان فلان كان صائما يوم شكو ويقول له شي واحد فيكم قال له اجي راه ما عندك راه خصمتي راه خصك ترده علاش لان كذا وكذا وكذا وكذا يوم مشى هو لدارو قال للمراهه هي لي هي ما اشرى قال له ان راه ما دايز وما يكملوا النهار ونعاود حنا نعاودينو نعاودينو لا لا هذا لا تزمه كفاره إحنا قلنا إذا كان جاهلاً فيلزمه القضاء ولكن إذا كان عالماً أنه يجب عليه الصوم وقال في نفسه أقوائيا يا راية وخصص رمضان هذا وما خصص ما نقوله ولكن دبعنا في جميع الحوال القضية هذا عالب بالحكم متعمد للانتهاك هذا يجب عليه حين أذين القضاء والكفارة طيب ممم وقال هو صيما يوم الشك للتطوع والنذر إن صدف احنا قلنا يوم الشك صيامه انكروية وكيف هو يقول وصيما يوم الشك يعني واجاز صيامه بلا كراته كيف هذا اذا كان لي كيف اشتطوع من كان له عادة صوم من الخميس مثلا فصادف صادفت عادته يوم الشك يصوم أم لا يصوم؟ ولكن هل يص... يجوز صومه بلا كراءة لماذا لأنه يصوم للعابة ولا يصوم للأحسيات واضح هذا والنذر كذلك إلى صغاف نذر إلى آخرين واضحة ثم تحدثنا عن الشروط وقلنا الشروط الثلاثة أقسام وجوه فقط وصحة فقط وجوه وصحة مع... لمعنى شرط وجوه أن العبادة لا تجب إلا إذا حصل ذلك الشرق ومعنى شرط صحة أنها لا تصح إلا إذا حصل ذلك الشرق ومعنى أنه شرط وجوب صحة لا تصح ولا تجب طيب شرط الوجوب فقط ثلاثة هي البلوغ شرط وجوب فقط ما معنى هذا أنه لا يجب عليه الصوم إلا إذا كان بلغا ولكن يصح منه لم يجعله شرط صحة يصح البلوغ وشخور الإقامة فلا يجب الصوم على على المسافر ها وشخور القدرة على الصوم فلا يجب الصوم على على العجيز العجيز قالوا عجيز حقيقة وحكم شروط الصحة فقط الإسلام فلا يصح من, من غير المسلم ها. وأن يكون اليوم المصوم من الأيام التي يصح الصوم فيها فلا يصح الصوم فيه إناء عيد عيد الفقر ولا في الإبحاء ولا في الثاني والثالث من أيام من أيام التشذيق نهار تاني عيد كبير نهار تالت عيد, عيد كبير هذو كلهم لا يتجوز فيهم لا, لا يصح فيهم الصوم إلا إلا للذي هو في الحج وهو متوتع يعني يخصوه يجبع لي النسك وهو متوتع ولم يجي أضحية فيصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فيصح أن تكون الأيام الثلاثة منها اليوم الثاني وليوم الثالث وش خوف سورات الصحه والوجوب معا هي دخول الشهر لا يجب صوم الشهر الا اذا دخل اذا دخل ولا يصح اذا فعيل علاش شي واحد داس 28 شعبان وتقول ليه صيامك صحيح اذا صوم بنيه مرضيه جاز رمضان ليس هي حرام لي في هذا صايم مثلا لا را انت ناوي انك صايم رمضان فلا يصح وضح هذا ام واش اخو المجنون المجنون لا يجب عليه الصوم ام يجب المجنون لا يجب عليه شيء المجنون هذا مرفوع لانه تكليف مرفوع لانه خطب ايوا واش اخو ولا منه الشرط الثاني نقف النقاء من دم الحذي والنفس زيد إيه في السرل نزع ما هذا الشر النفساء والحذي لا يجب على الصوم وإذا صامت لا يصح منها ثم قال رحمه الله ونيتين سابقتين الفجر النية قلناه وجعلها شرطا والصواب أنها أركان الصيام اثنان هما النية هو ما ما يهدر ياك لا وإنه يخصكم تهدرون يجب أن تتكلموا النية والإمساك عن المفطرات وقد قلنا لكم إن النية لكي تنصح يفترط لها شرطان أولهما ما ذكرناش وقفنا هنا طيب النية التي تنصح لها شرطان الشرط الأول الجزم. يجب على مريض الصوم أن يجزيم بالنية نحن نتقدم لنا إنسان لم يجزيم من هو؟ هذاك الذي ينويص يميق الشكل عليه صومه؟ لعدم الجزم إذن يجب أن يجزيم بالنية صوم رمضان قلنا لكم أمس إنه لا يشترط أولا الجهر بالنية ولا يتشعج لأن الشكل الثاني أن تكون النية قبل الفجر هذا الشرط الثاني أن تكون النية قبل الفجر فإذا لم يجزن بنيته قبل الفجر فلا صوم له لماذا لا تصح نيته وإذا لم تصح النية سينفقد واحد الركم وأركانه الدليل على ذلك ما قال ما, ما روىه أبو داود النساء يوغي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام يجمع الصيام من الليل فلا صيام لا. وفي روايه من لم من الليل فلا صيام له هذا هذا الحديث عام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع صيام فرض او صيام نافله ولذلك المالكيه يرون ان من أراد, من أراد أن يصح فرضه من الصوم يجب عليه أن يبيت النية متى قوى الفجر ومن أراد أن يصوم النفل فعليه أن يبيت النية وضح هذا هذا نتاب الجمهور يخالفون الملكية في هذه مسألة الشافعية والحنابلة والحنفية يخالفون الملكية في صوم النفل أيث نفلة الفردة هذه لم يختلف فيها أحد من لم يبيت النية قابل الفجر وصار لا صيام له ولكن النفل نحن نقول يجب أن يبيت النية ما في صنوية وخميس الصينوي الصوق من الصبح غيرنا يقول لا يقول يجوز له مثلنا هو من ويجاعسهم صبح الصباح قالنا مراكين شي فطور قلت لي كي وار كين شي حليب والو كين شي أتي والو كين شي خبيز والو يا <تصفيق> راسي جنصين مكين تحجن له من سم يذكرون أن إنسان طلب بقى على دار أحدهم فخرجت له صاحبة الدار فقال لها طعام قالت لا قال أعندكم شراب قالت لا خالد قال اعندكم اي شيء قالت له ليس عندنا شيء ويقولوا يلا نساو بجوج طيب فقال في نفسه ما كاين ما يتكل اذا صائم المالكيه ما يقولوا على هل يصححون صومه لماذا ما كاينش الماء الجمهور يصححون صومه لماذا لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ينادي يوم عشراء من كان أكل فليأكل أو فليصوم ومن لم, ومن لم يأكل ومن لم يكن أكل فليصوم شوف قبل أن يشرع رمضان قبل أن يجب صومه كان الصوم واجبا في إسلام ولكن ليس صوم رمضان رمضان لم يشرع بعد. ما الذي كان واجبا؟ صوم عشرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلمين أن يصوموا عشرة. وهذا الحديث هو اللي في هذا لكن لما فرض الله علينا صوم رمضان نسخ وجوه صوم عشرة وبقي استحباد. هذا الحديث كان النبي صلى الله من اللي كان كلاب. يعني بنهار هذا الشيء. من أكل؟ فليأكل أو فليصوم ومن لم يكن أكل فلا يأكل يعني في اليوتيوب مصطوم ما وجهو نستدار هذا الحديث أن هذا الواحد فيهم ما كانوا بيئة تنينية بيئة غدي سبح كل ماكل كانوا أولون بعد قالوا لهم بيئة صلى الله عليه ما كانوا يكمل ولكن الملكي يبيوا أي شيء يجيبون على هذا الحديث يقول هذا الحديث منسوخ منسوخ فإذا نسخه وجوب الصوم ونسخه شرائعه أيضا اذا لكن رواه مسلم في صحيح يعني عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقال هل عندكم من شيء فقالت عائشه لا فقال صلى الله عليه وسلم اني صائم اذا فالجمهور تيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ناوي يصوم و و لما قال هنفاي اني صائم اذا المالكيه لهم هذا الحديث ما فيهش ان لما ما كانش نحن نقول نحن نحملوه حمل اخر انتم على ان النبي لم يكن ناوي الصيام واش فيه شي حاجه من الحديث يعني نحن نضع له تاويلا وهم يضعون له تاويلا وليس تاويلنا باوله تاويلهم ولا تاويلهم الكلام فهنتم كانوا جمهور الملكيين تقول لهم تقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صايم ولما دخل بيته سأل كأنه عارض له عذر فأراد أن يفطر فقال هل عندكم من شيء قالوا لي لا قالوا لي صائم إذن يعني رأينا بقي على صياني كما كنت نفهم وإذا أضيف إلى هذا التأويل الحديث الآخر من لن يبيت الصيام من الليل فلا صيام له من غير تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين صوم فرد وصوم نف كان يعني الأحواط أن يبيت الإنسان الصيام في نافلة وفي فريضة وليلتق قال هو ونية سابقة للفجر من شرط النية أن تكون سابقة للفجر قال هو في كل صوم أقول عندكم في كل صوم يعني في صوم فرد وفي صوم نفر يجب أن تبيت النية وكافت في الشهر مسألة يبينك فيها هل تحتاج في كل ليلة أن تبيت النية للغرب أم يكفي أن تبيت في أول ليلة نية صوم الشهر وقلقنا وكافت في الشهر يعني إذا بيتت النية في الليلة الأولى من نوالي رمضان بيت نية صوم رمضان كفى ذلك هذه النية كفت لماذا خالج نرى مضرها لبدا واحدة كل صوم يجب تتابعه هو كالعبادة الواحدة تكفي فيه نية واحدة إذن قال وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لتطبع الآن نحن نقول النية وحدة تكفي يعني عندما نقول إن نية وحدة تكفي لا نمنعه من أي شيء نية لمن أراد أن ينشأ لي كل يوم نية شيء وحدة يقول لك سي جنافو يا اللهم ما كل نهار نبيت لي نية ليس تقول لله سي جرى وحدة, وحدة. لا. لا عندما نقول تجوز نية يجب الاقتصار على هذا فقط ولكن من أراد أن يبيت النية في كل ويلة إنه ذلك لكن نية واحدة تكفي عند من لا ينقطع صومه أما المرأة إذا حادت في رمضان وكانت يعني كانت نوت نية لرمضان كله وحادت ثم طهرت وأرادت أن تتم الصوم لا يمكن أن تعتمد على النية الأولى لأن الصوم القطع يجب إحداث نية الأخرى وضح هذا قال هو وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع كل صوم يجب فيه التتابع تكشفه نية واحدة ما معنى هذا معنى أن كل صوم لا يجب فيه التتابع بحالة حسن شوى مثلا ليس على المرء واجبا أن, أن تكون الأيام السج من شوى متتابعة أقول يعني ممكن هذه الستيام يصومها هو اثنين وخميس اثنين وخميس من شوال تكمل الستيام فيصدق عليه أنه صام ستة من شوال إذن هذا الصوم ليس, ليس واجب التتابع معناه كل صوم ليس واجب التتابع فلا تجزئ في هنية واحدة وليه هذا الإنسان قال أنه سوف يصوم الستيام شوال تبع لا تكفي هنية واحدة لماذا؟ لأن ذلك التتابع ليس واجبا وابحك له ككل صوم واجب التتابع إذا كان الصوم تتابع فيه واجبا فإن النية الوحيدة تكفي بحال شخص الصوم الواجب التتابع كالقتل والظهار كفرت القتل كفرت القتل قتل؟ خطأ خطأ قتل عمزة لا كفرت له قتل خطأ قال سبحانه وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ المؤمن ليس له ان يقتل المؤمن ابدا الا خطا قتل خطا قد يقع بحال حادث سير مثلا ما عنده نيه ديال القتل ما كاين حتى هو غادي وليد خرج يجري من الحانوت ياتي هفو هذيك فقط هي الحاله الوحيده التي أن يكون فيها يعني التي يمكن أن يقع فيها قتل المؤمن من مؤمن خطا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في, في النار ماشي خطا هذا القاتل والمقتول في النار قال رسول هذا القاتل في النار لانه قتل خوه المسلم والمقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه هو ولكن ما من الذي منعه الي يقتل صاحبه المؤمن هذا وليت يعني راه بحال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطا بعض يقول هذه الايه وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا الا خطا وما كان أن مؤمن ان يقتل مؤمنا ولا خطا حتى الخطا ما تيخصش تلو علاش قال انه ما قتله الا لانه تعاطى اسباب التفريط هذا الإنسان الذي خرج له هذا وقتله كون كان غادي غير بشوية بشي بلاسة لتعرف فيها الناس وتعرف فيها دلالي سخار القدر وتعاطى أسباب الاحتياط ما فما حصل من قتل خطأ إلا أنه فرت في اتخاذ الاحتياط وفي أخذ في اتباع أسباب الحيطة فانت القضية وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله هذه ما هي كفارة قهي الخطأ قال ربنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إذن هذا إنسان لا قدر الله عليه كفار تقتل خطأ يصح أن أنه مرة واحدة عند بداية الصوم ولكن ينبغي أن تفهم هذا الصوم المتتابع إذا قطاعه صاحبه لغير عذر يجب أن يعيد من أول ولو كان سامة 59 يوم قليل هار وقطع. هذا طبعا سقاعة قليل هار وفطر لغير عذر هذا سره سره يقول لك ومالك أشترالي لكن إذا أفطران لعذر مثلا مرض مثلا سفر هذيل كان مضطر ليه ما إلا هو بغى يسافر حنا ما نديرو لا مثل المرض مثله حايز مثل اللي في فاس اذا حضت تكمل اذا مرضت فانه بعد ان يشفى يكمل ولكن فلان هو كان مريض الله نهار الحد وقال لنا باقي عيان شويه حتى نهار الاربعاء نبدا ها ساعدوني <تصفيق> واضح يا قال ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار الظهار أيضا كفاره الظهار تكفي فيها نيه واحده لان وجوبا واجب قال ربنا سبحانه <تصفيق> الذين يظهرون منكم من نساء ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولد لهم وانهم لا يقولون منكرا من القول والزور وان الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبة من قبل أن يتماس ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعموا ستين مسكنا إلى آخرين فذي كفر الظهر ما الظهر هم؟ أن يقول لمرأته أنت عليك ظهر أمي لا يقول أنت حرام لأننا نحن التحرير وأن الظهار الظهار تقول بشار ظهار بالغ بعقل مسلمي تشبيه من حلت له بمحرم تشبيه من حلت له بمحرم كهي علي مثل ظهر أمي أو ظهرها ماشي. أو بطنها أو ظهرها إلى آخره المهم الظهر هو, هو أن يأتي الرجل البالغ المكلف إلى زوجته فيقول لها زوجته التي أحلها الله لا فيشبهها بمن حرر الله عليه يقولها أنت عليك غهر أمي أو كبطن أمي مثلا يعني أنت عليها بحال أم المرء حراما عليه فيصير التي أحل الله له مثل التي أحرم الله عليه هذه علي خطيرة مكفرتها عدق رغبة فإن لم يهد فصيام شهر الصباح قال ربنا من قابل أن يتناس لا يجوز أن يحصل بينهما نسي ما يكفر يعني يخصوه أم صهرين عادي يقولوا له هذه سعر مرة تكلمت وهذه مرة أنا كنت في القطار جاءني إنسان عنده مراته أنتم تعرفون ذلك في المغربة هي الكزينة وهي الكزينة و تديره ذلك الماريو الفوق و أحياناً يكون الماريو بعيد فالمرة لا تصل به تتحسين فوق كرسي هذه المرات لديه كنت تدير تتطلع فوق البوتاجي هو جشفها تتلع فوق البوتاجي و تتخاف عليها و إذا تتخافه أولاً يجب أن يحل طبعاً و أخيراً هي عنده لا ميته يجب أن يكون شيئاً و لكنه رفجي من هو رفج ما قال لها قال لها شوفي أبقى لا تطلعي كده يا أخي دخل على الطريقة وطلع قال لها وراه ما زال يظناء فأطلع يا ركي حرام عليك دخل من الأخي وطلع اطلقها مفترة قال لي يا رنبي الثالث اطلقها كده كده ورقتها طلع قال <تصفيق> لها <تصفيق> مرزين بقيتها مشكلة هذه الناس مشكلة سعيد هو الذي يتعلم بغيره حاول ما تكونش نتا يتعلم بكل الناس يقولوا الله يلا هذا ما لديه جزرات و يقولوا يا فخير أحاول أن تكون هذا ما هو و لماذا نفعل ذلك؟ يجب أن نفعل ذلك شهرين تابعين عاد يحصل بينكم المسيس استفضاءه هو شهرين و تباكد الإنسان يدخل الجوثة يعني عنده في شهرين ولكن شهرين كثيرة لا يقنع لا يوجد شيء يحدث يسهوله الذي أرى أن يقل أعود أن يقل لقد تحصل على صوم وعمل صومهم هذا صوم ما أسمك أنت لك لأجدك في شهرين لأجد صوم وكذلك يجب أن يكبهم ثم يوجد جهنام قال النبي عليه الصلاة لمعاد وعليا كبوا الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد وألسنتين ما أسمك أن يجب أن يجب أن يجب أن يتعود لكي في جهنام ولكن يبقى لكي تتعويب مرة أخرى أن تتعويب يجب أن يجب ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار الى التطوع هادشي كلشي الكلام علىاش على النيه ثم قال وطهر منك الحيض واش باقي هادشي ديال باقي شي ناس خص حتى شي ناس تسولوني خصهم هذا شرط الطهر من الحيض قال هو من كالحيض يدخل النفس الطهر من الحيض ما هذا و شرط صحته من لا تتمم لم تطهر لا يصح منها ولا يجب عليها جاءت معاذ عند عائشه رضي الله عنها فقالت لها ما بال الصائم ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه كان هناك شيء يجب أن تأخذ الحائد الحائد مثلاً من السحادة في رمضان وقلست 6 يام وحائد 6 يام لا يوجد هذه الصلاوات الفرائد خطير يجب أن يقلبوا وقلبوا العمل يعني 6 يام لا يوجد يجب أن يجب أن يكون 6 يام لا يوجد هذه الصلاوات 6 يام 5 رضي ثلاثة طيب لماذا لا تقضي هذه الثلاثين لا تقضيها لا تقضيها ولكن تقضي الايام السيت من الصوم تقضيها ايوا ليش هذا الشيء هيت معاذ قالت لعائشه رضي الله عنها قالت لها مد الحائض تقضي الصوم وتدخل الصلاه شو قالت لها حقي انت اما هي التي تنسب الى حروره هل قلت له ما مغرب ينتي؟ ما دكالي ينتي؟ ما حروري ينتي؟ حروري يزعمه وما دكال نزل الحرورة؟ من ينسبون إلى حرورة؟ ومن هؤلاء الذين ينسبون إلى حرورة؟ هم قوم من الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتلوا يعني هم لفهم التسوالة هذا؟ قد كنا نصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأماروا بالقضاء الصلاة والأماروا بالقضاء الصلاة واديت عطيتكم كيفاش خاص يكون المسلم والمسلمه عموما قال لك الله دير قال لك انك خاصك دير دير ايوا انا ما فهمتش على ما ما قال لك تفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قال لك دير وري نقول لك ما كما قال لك هذه قضيه لا هذا الامر في الحقيقه ما دركتوش وما دركتيهش اما لان العقل لا يمكنه ان يدركه هذا مما سيكشف عنه الحجاب في الآخرة عقل الذي أوتيناه في الدنيا لا يستقل بإدراكه وإما أنك مدركتش لأنك مقريتش أو مسؤولتش أو ما كدش لأن هل يمكن أن ندرك لماذا الظهر بعض الركعة؟ لماذا هذا الظهر بعض الركعة آلافة؟ لماذا لمغرب ثلاثة؟ لماذا لم المغرب أولي أربعة و الظهر لي ثلاثة؟ لماذا كنت أستطيع أن أستطيع أن تفسير عقلي منطقي هذا و واخا حنا نقدروا نقولوا كاع واحد القضيه الان في وقت... في وقت العمل علاش ما تكونش فيه غير جوج الركعات ولا غير ركعه كاع دغيا دغيا لان الناس مشغولين الدور ركعه والعصر ركعه وفي العشاء الناس ما عندهم ما يديروا ديك يكون العشاء الركعات واش هذا هو العقلاء شي تيقول الفجر كاع علاش تكون ناسي نردو في الوقت اللي نكونوا خالقين كاعلا هم اكي هذا بيقول يسميه الفقهاء تعبث هادشي الله تعالى كلفنا بما لا تستقل عقولنا بادراكه غنديروا واش خصنا لا سيدي ربي انا ما نديرش هادشي اللي ما فهمتوش هم واش دابا تيديروا العيالات العيالات لان دابا المثل اللي بغيت نعطيه راه والمقل ركايات يدبر في القران لا لا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك وقالت المؤمنين يثنين عليه وجزاك اقتنع باش يعني باش انا كنتصور الان انا ماشي شي مره قالتها لي ولكن كنصور ان باش شي مره تقتنع شنو خص يوقع خصها يمسخها الله قدامها يمسخها قرد ولي مسخها حجره ويقول يعرفوا الناس ولا تمسخات على جنب دارت الايادي هذيك ديك الساعه تقتنع مم يعني على الاقل تقول المراه مثلا الله يغفر لينا الله يسامح لينا اي راه هذا حق هذا الشيء راه واجب وانا بقيت غير نفس شويه وكذا بغيت نصاوب شعري بغيت ندير بغيت نفعل بغيت نترك اي راه على الاقل تتعترف بوجوبه وكتطلب الله ما كان ايوا واش بصح ما كاين مشكل تتموتي هكاك وتفهمتي ربي يقولها لك ما ويشوف ديك الساعه هو كي غادي يدير كل حال هذه قالت لها أحرورية أنت يعني هؤلاء النا. لكن ثاني لا ينبغي أن يفهم هذا الكلام بأننا نحن يرى ماذا نخدم العقل كا. والعقل نطمسوه ونغيبوه ومن فهموه ما ندره الله الله تعالى تقول أفلا يتدبرون القرآن يعني حسنى على التدبر والتدبر آنته العقل آنته العقل ولكن المشكل ما هو إلا ينبغي أن يصر العقل حاكمنا الشرع ولا لا ايش الله تعالى هو الذي انزل هو الذي انزل هو الذي انزل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات muhkamatun wa anna umul kitab wa akhar mutashabihat fa amman alladhina fi qulubihim zayghun fiyattabi'una ma tashabahani yaltagha وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الان الانسان اللي تيقول انا خصني تفهم هادشي عاد ندير ملي تمشي عند الطبيب انت مريض تيقول لك الطبيب هذه خصك تاخذها قبل من الغداء هذه مور الغداء هذه كذا وهذه كذا ولا كنتي قولي له لا انا خصك تقنعني خصني نفهم هادشي كتقول عاد ندير واو على شفتي ديري اش مع الطبيب ويغلط هو راه يقدر يكون غالط كون قلتي ليه باش نفهم يقدر يصحاه يقدر يكون غالط واخا شفتي ومع الله رب العالمين انت في الدار لا علون تفار ان الانسان لا ظالم كفر نعوذ بالله من الظلم ومن كفر الدكتور هريمي قال قبل فقالت كنا نصوم علىها برسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وذلك المرأة تؤمر بذلك على هذا الحديث أيضا والطهر منك الحيض قبل فجر يجب أن تطهر قبل الفجر. يعني إذا طهرت بعد الفجر لا يجب عليها الصوم لا يجب عليها صوم ذلك اليوم وتقضيه وإن قبل فجر بدقيقة دخلت للحمام فرأت الطهر خرجت من الحمام وسمعت الأذى لم تغتسلت لم تسحرت لم تغتسلت لم تغتسلت يجب الصوم أم لا يجب ماذا يجب يجب عليها الصوم وتغتسل بعد ذلك لا لا يوجد لماذا؟ لأن الغزل ليس شرطاً في صحة الصوم الغزل شرط في الصلاة وليس شرطاً في الصوم هي رخصة موئة لا بدأت موئة طبعاً عندما رأيت خل... طهر وهي خارجها صلاة في راقي الوقت الميال لأن الميال لا يسترقى الوقت قال هو وصح قبل الغزل بعد الطهر صح صومها ولو لم تغتسل قبل غسل لم تغتسل أدركها الفجر قبل وقت لا يسعى هاي باكتسال ثم دخل الصبح دخل طلع الفجر ولم تغتسل بعد وصح قبل غسل لكن بشرط بعد الطهر وضح هذا الكلام طيب. ثم قال وترك إخراج المني الداعي هذا شروع منه في ذكر الركن الثاني اللي هو الإمساك عن المفطيرات الركن الثاني قال أترك الآن هذا الشيء اللي غير يتكلم عليه كله هي المفطيرات التي يجب تركها فإذا تلبس بشيء منها عمداً فيها الكفار وإذا كان ذلك غير عمداً فيها القضاء قال هو وَتَرْكِ إِخْرَاجِ الْمَنِيِّ الْدَاعِيِ أول هذه المفترات اخراج المني وانتوا ترون أنه لم يقل الجماع إنما قال إخراج المني لأنه سيأتي ذكر الجماع بعد هذا اخراج المني المقصود به بغير الجماع بأي سبب خرج منه المني ولكن هو قال الداعي يعني هو يدعو المنية إلى قروه يستدعي خروزه احترازاً من ماذا؟ الاحتلال إذا نام واحتلال هذا خرج منه؟ هل يفسد الصوم؟ لماذا؟ لأنه لم يستدعه ما فيه الكلام؟ مم. والقائف استدعى القائع إذا استدعاه إذا تعمده فخرج فقد أفطر نفهم الكلام النبي صلى الله يقول من استقاء فعليه ومن القضاء ومن ذارعه القائع فلا عليه ذارعه غلبه هذا لا قضاء ولكن من استقاء استقاء استفعل هذا استقاء أصلا استقياء حسنت. استقياء لماذا القائع هذا من استقاء أفاوت تكلف يعني طالب القير استدعاه طالب خروجه هذا القيب خروج القير خروج القير إذا كان بدعوة من, من صاحبه فهو مفتر والمذي أيضا إذا خراج المذي طالب إخراجه فهذا أيضا من المفترات طالب إخراجه المذيو لا يخرج عادة إلا بشهوة ولذة وهي اللذة الصغرى الفقهاء عندهم يفرقون بين اللذة الصغرى والذة الكبرى الكبرى هي التي يعقبها الملي والصغرى هي يعقبها الملي ولذة الصغرى التي تخرج مليا هذه يعني هذا من المفترات نفهم كلام لكن إذا خارج منه على وجه المرض مثلا على وجه المرض فهذا لا لا يعتبر مفترا مفهوم بأن الفقهاء يقولون إن من خرج منه مذيون بعض الناس علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كيف أنت مذاء كافير الإمذاء يعني أنك منه المذيب الزهر أحيانا قد ينظر الرجل إلى زوجته نظرة عابرة فيمذي هذا مذاء لا يحتاج إلى إدامة النظر إنما بالنظرة العابرة غير المدامة يمذي هذا لا يعدونه مفطيرا نفهم كلام هذا هو. أو الجماعي قال هو ترك إخراج المني الداعي والقائي والمذي أو الجماعي الجماع أيضا من المفترات ذلك الرجل الحديث في الموت طائف الصحيحين عن أبي غريات رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصيح فقال هالكت فقال له رسول الله سلم ما شأنه فقال واقعت على امرأتي في رمضان هلكت مالك وقعت على مراتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تتقر فهل تستطيع ان تاتي رقبه لا ما عنديش. ما عندي رقبه ما عندي باش نشريها قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لي لا وفي روايه قال لي علاه هذا الشيء اللي طرا من الصوم اين هار صوم النهار اسد ليا شهرين ما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تتصدق بان تطعم 60 مسكينا؟ <تصفيق> وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي تقلب كاع المدينه كلها ما تلقى شي واحد يحوج للصدقه مني انا على ان تصدق على 60 فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مكتل فيه تمر هو يعطيه ليه قال لي سير تصدق بهذا هو يقول صلى الله عليه وسلم او على افقر مني ابا مكيل وابحاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أطعمه عيالك فهذا الحديث هو اللي كان استنبط من فقهاء أن, أن الجماعة من, من ياشت من المفطيرات ثم قال وَتَرْكِهِ إِصَالَ مَا تَحَلَّ لَا لِمِعْدَةٍ أَوْ حَلْقٍ لَا كَإِشْلِذَ من المفطيرات أيضا التي إن بغي التحرز منها إيصال شيء متحلل إلى الحلق ما بأولئة الماء بدا بحال شي متحلل قالوا الماء كالعسل كالزيت كله بان اي حاجه مثلا مر تطيب الفرمدان بغدو واش هذيك الحريره هي هذيك في تعرفون انه يجوز هذا لا يجوز المهم هو غير ما يوصل والو ولكن هي ربقت ما تزقش حاجه وصلت غير للحلق ما وصلت قال ماذا يمكن قامت توصل للمعده هذاك الشيء قليل هذا مفطر وتركه اي طعام ما تحلل لمعدته او حلقي. وقالوا هذا الشيء متحلين لا يشترط ان يدخل من الفم من اي المنافذ دخل وصل الحلق مفطر ويدخل من العين ممكن يدخل العين شي حاجه تدخل من العين تقدر توصل للحلق اذا وصل فيها الحلق لو دم تيه تتوصل لو دم تا توصل تتوصل. تتوصل تتوصل تتوصل اذا اذا اذا قطر شي به في حلقه اي اما الى ما الحلق ما كذلك هذا الشرط نعي إذا أحسن، وذلك هو يقول وكركه إيسانة ما تحللة لمعدتين أو حلقين أما إذا لم يصل فلو شيء عالي وكذلك قالوا أشخار الأنف الأنف طيب لك حلدي العيالات، ما هذا شيء أم لا؟ ماذا؟ شكراً لك شكراً في رمضان ومصر من نوم لما شئ من النوم. إذا تكحلت المرأة ثم وجدت بعد ذلك الكحلة في حلقة أحيانا هذا ما, تت... ما تتعرفونه هل تعرفون العيالات وإن الرجال تتكحلون وإن تعرفون أكبرون الرجال تتكحلون وإن تعرفون هذا الكحل ليس مما يختص به النساء إذا اكتحل أحيانا تكتحل المرأة وتصبح فإذا تنخمت أكرمكم الله تكون لخابتها فيها شيء من السواد السواد ديالك ديالك حول تقدير أه أه أه أه بلا دعمة تنخم أه أه أه أه فترى سوادا من ديالك سواد ديالك حوي. ولكن يعني ماشي كل مرة كحالات راتي وقع لها وكذلك ماشي كل إنسان قطرف عينه ولا قطرفه دنيا رأي يصل الحلقة كيف يصلنا وكيف يصلنا وكيف يصلنا هو راكي عارفين سبت يعرف لكن بالنسبه للكحل هذا لاننا احنا فتحنا الباب ديالو اذا اذا كحلت بالليل ولقات اثار الكحل في لا شيء عليها واذا اكتحلت نهارا ووجدت اثره عليها القضاء مفهوم كلام وقالوا لك لا لا احلل لاك احلل احلل هو احلل جاء على البدايه بدنيه الصواب بنيا الاحليل والاحليل هو ثقبه الذكر لان في في الزمان القديم كان تداوي إذا اراد أن يوصل دواء لداخل الجسم باش يدخلوا الدواء للجسم تيخص الدواء من في الدنيا ديك الساعه ما التي تخترق الجسم وتدخل الدواء باش يدير اما يدخل ليه الدواء من الفم او من النيف العين لأنه يمنفذ إلى داخل الجسم أو من الأذن أو من الدبر إذا أرد أن يدخل له الدواء يلأمعاء ويصير إلى المعدة فيدخله من دبره أو من إحليله وهذه هي المنافذ لكينا الآن، لماذا الفقهان لماذا ينزلوا لتسولو وليبرا كتفطر لأن الأقدمين تتكلم عن المنافذ اللي كان يتعفو دباؤ للجسم كله منفذ لكنهم يقولون الإحليل هذا إذا سب الدواء أو الشيء المائع المتحلل في الإحليل فإنه لا يفطر لماذا؟ لأن ذلك المسلك لا يقود إلى المعدة بخلاف مسلك الدبور أكرمكم الله فإنه يقود إلى المعدة فإذا بلغ المعدة أفطر وتركه إصالة ما تحلى لا أو حلق لا كإحلها النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيت ابن سابرة وبالغ فلسطين شاقي إلا أن تكون صائمة وبالغ فلسطين شاقي فلضو إلا أن تكون صائمة لماذا؟ لأن لا يصل شيء من ذلك إلى حلقك فتفطر لا يقول لا يقول الإنسان أنا لم أتعمد نحن لا نتحدث عن العمد أو غيره نحن نتحدث عن بنوع ذلك في الحلق إذا بلغ فقد أفترت ثم قال نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق من مستاك أو تمضمض والآن يتحدث عن شيء الآن ذكر لنا المفترات التي لا يتم الصوم إلا بإمساك عنها والآن في تحدث من تعطى هذه المفترات عمدا ومن تعطى نسيانا ومنها بالنسيان قال نسيان ذا في الفرد يوجب القضاء من تعطى شيئا من هذه المفترات نسيانا في الفرض فإن عليه القضاء ما معنى هذا أولا لما قال نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء معنى أنه نسيانها في النفر لا يوجب قضاءا يعني صائم اثنين صائم اثنين ونسي فأكل أو نسي فشارب هل عليه قضاء لا ولكن كان صائما صوم فارض وأكل شاربا. أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا يريب عليه يجب عليه قل نحن نسيان ذاك الفرض يجب القضاء أبو هرية رضي الله عنه أتىه شاب فقاله يا عم كنت صائما فأكلت فنسيت وأكلت فقال يا ابن أخي طعام أطعامكه الله فقال يا عم ولكنني نسيت بعد ذلك فشريت فقال يا ابن أخي شربة سقاكها الله فقاله يا عم لكني بعد ذلك نمت فاستيقظت ناسيا فجامعت أهلي فقال يا ابن أخي لم تعتدي الصوم لم نفت كثيرا بن نسيان فقال هو نسيان وذا في الفرض يوجب القضاء لماذا نوجب عليه القضاء لماذا من أكل ناسيا في نهار رمضان أو شرب ناسيا أو تعطى شيئا من المفترات ناسيا نوجب عليه القبع. هذا نتركه إن شاء الله لمجدد آخر ونكتفي بهذا اليوم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إليه أتوفرك وأتوب لك ونترك شيئا من الوقت لأسئلة إن كانت